وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرسلاً قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَ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 كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى الناس الله الَّذِي لَهُ مَا فِي فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ வீசி مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل the وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من ظلمات إلى النهاية யமில்ல இலயத்தில் ᱥᱮᱱᱠᱩ